مجتبى جانب غزير علوما يا هلو كل الهلا بقدوما مجتبى جانب علوما يا هلو كل الهلا بقدوما بيش يعنون ظلماتهم بيش يعنون ظلماتهم مثل غورلت ام زهره غورلت ام زهره وختبشارت بالحال فاطمه الزهراء فاطمه وتحت الكس ضمها الهادي بصدرا الهادي بصدرا هي الله, هي الله, هي الله, هي الله, هي الله والفرح بادي, بادي واقبلي نادي بادي دولة أحفادي دولة أحفادي, أحفادي, أحفادي يشيع نور دور مامثور يشيع نور دور مامثور واقاه من جبل من جبل نيلوح أطر الشذا الفواح من عبير من عبير يفو ما أحلى سما يا بلسم المجروح, بل سم المجروح <تصفيق> teixit b'esma, teixit b'alma, t'اخit b'halma, t'arri l'amma yè shé'nur, durman thur, yè shé'nur, durman thur joie'nur, durman thur, joie'nur, قلبة علي وحسنة طفحة خدودة طفحة خدودة أخرت سعد لفاح من شبه ورودة من شبه ورودة نهر الكرم من من فضل جودة من فضل جودة شيعة وصحبة كل من يحبه يهتن بشربة ساعة الغربة, الغربة يا شيء نور درمان ثور يا نور درمان ثور واشتبى جلب غزيرة يا هلو كل الهلب الدوبة قبل الجوده ما عرفنا الجود ما عرفنا الجود لا عطر عود ما تعطر عود ما تعطر عود كرم ايده ما ذهب لورول ما ذهب لورول الكرام طبعا يجري من نبعا ظل لم شمعا للعدل قلعه في نور منثور في aldo